حاملة فاطمة وضعت محمد حاملة فاطمة وضعت محمد حاملة فاطمة وضعت محمد الله جعل بهم فخر هيدر السجيه اسمع يا ابو ضعت محمد انا ابن عمي يحبني يا السجيه منك ازياء قالا يحبني اكثر وانا روح وكبده نعيك وانروح اوكبد انا عليك قال ابو الحسنين لو ما تصدقين مشينا الحين نقصد الياسين نقصد الياسين ولما نقول النبي ونشد الزهره قال انا احبك والاعز حدر عليا يا لا نحبك والعد حدر علي علي عبل حبه وفاطمه ابعد محمد الله جعل بهم فخر كل بريه الله جعل بهم فخر كل بريه كل البريه يا حيدر ما اقول لك انا ابوك جد يالته احنا نور واحد انا منه وهو مني قال انا بعالم الذر نصر الله جعلني ناصر الله جعلني قالت يا كرار انا ام لطهار وضعت المختار باسم الفلكدار باسم الفلكدار قال لها انا اللي بتتب فراش طاهه وتباهي الكون على الاملاك بيي وتباهي رب الكون على الاملاك بيي بيي هذه المواهب بضعه محمد الله جعل بهم فخر كل بريه الله جعل بهم فخر كل بريه كل البريه قالت أنا محمد يا علي ومن الايمان يا الان بحق سوره الادرسله عمان يا لشان من الله حبي للخلق غانم ورحمن للخلق غانم ورحمن قال لها حدار انا الغضب ساقي الكوثر ساعة المحشر ساعة محشر قالك لا انا الشفيع في القيامه وكل الخلق ترجى الشفاعه الفاطميه للخلق جرج الشفاعه الفاطميه عائله الفاطمه ابعه محمد الله جعل بهم فخر كل بريه الله جعل بريهم فخر كل بريه كل البريه قال انا اللي بحقي ايت التصديق للزليت قالتان اللي ببيتي يا علي الاملاك خدمت قال انا الشمس بمر من الغرب مرتي رجيت للغرب مرتي رجيت قالت الزهري انه الحره للكون زهره مني العكره مني العكره قال لها انا اللي دي اول واخر باطن وباهر وانا حماي الحميه وباطن وباهر وانا حماي الحميه ارجع عل بهم الله ارجع بهم فخر كل بريه كل, البرية. كل البرية. قالت شان الناس كلها تخجر من بحر علمي قال عن الناس كلها بالشجاع يندب اسمي قال شان اللي من الله يا علي حكمتك وعلمي علي حكمك وعلمي قال ابو الحملات انا بلايات اكلم الاموات حاضر الشدات حاضر الشدات قالت له الذي اللي بضع بضعه بضعه قال لها انت بضعت وانا وصيه قال لها انت بضعت وانا وصيه الله جعل بهم فخر كل بريه الله جعل بهم فخر كل بريه كل البريه واللي بيصد للزكيه وقالها يا زي ويا صمد عين الصفوف كلها وقفت بين ايده قالا تشلج جحامي والفخر على اريده أنا أريده بالفخر انا اريدك يا اله محمد حيدر المجد بالفخر نعد من عند زياد من عندك زياد <تصفيق> يا الزهره هذا علي والبارع الله هاي الخلق كلها ثره وحيدر ثري هاي الخلق كلها ثرب حيدر عج محمد الله جعل بهم فخر كل بريه الله جعل بهم فخر كل بريه